حكم قول الخطيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وكذلك رزيت في السؤال فلنقول اترضي عن الخلفاء الاربعه وما يصنعه الخطباء في آخر خطبهم من السجع إن الله امركم بامر بعدها في بنفسه وتن بالملائكه المشبحه بقدسه إن الله وملائكته يصلون عن النبي آخر السجع قال فقهاء السنه ان استدامه الخطيب على شيء لم يرد عن النبي بدع يعني شيء يلتزمه كلام يلتزمه في آخر الخطب ويفعله في كل خطبه كانه سنه فهذا محتجز فينبغي أن ينوع الخطيب تاره يدعو تاره يترك الدعاء حتى يفهم الناس ان الدعاء في آخر الخطبه ليس شرطا لصحتها كما كان ائمه يفعلون الصحابه كانوا يتركون الاضحيه حتى يفهم الناس أن الاضحيه ليست واجبه نعم وكذا مثل راينا بعض الناس بعض ائمه الحرم يترك دعاء القنوط احيانا ليفهم الناس ان دعاء القنوت ليس شرط ولا واجب في قنوت في في تراويح رمضان فإذا ليس هناك سجعا يستمر عليه الخطيب الجمعة طوال الخطبه حتى يموت 40 سنه ويخطب على السجع هذا. القراصيوتي أول من احدث هذا السجع في آخر الخطب الخليفه المهدي ذكر ذلك في تاريخ الخلفاء إن الله أمركم بامر بدا به بنفسه وفي كل خطبه يردد ذلك السجع قال اول من احدثه الخليفه المهدي ثم اتبع الخطباء إلى زمننا هذا اخر الخطب يذكرون هذا السجع ونيسره في السل